ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يليكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به بعد موتها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 كان أكثرهم مشكين، فأقم وجهك للدين القيم من قبل أي يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون، من كثر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون.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 فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 ولا يستخفنك الذين لا يوقلون